ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله أما بعد فبادئ ببدء أود أن أطلب من الإخوة في الغرف الأخرى والذين لم يتسنى لي أن ألقي الكلمة من غرفتهم مثل غرفة السرداب لأنني كنت على أساس أن يكون عندي عدة أجهزة لكن للأسف الشديد أطررت أن أستعمل جهازا واحدا فأنا أعتذر لغرفة السرداب عن ذلك وكذلك ليس بوسعي أن أكون في غرفة آل محمد وإن كان الجميع كلهم إن شاء الله على خير وأعتذر لذلك وإن كنت في نية أن يعني أبث من عدة أجهزة في كل الغرفتين المهم أن يسأل الصوت ان شاء الله تعالى طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا الغرف الثلاثة غرف لها دورها المشكور الدفاع عن السنة وكشف كفر المذهب الرافض وليس علي من حرج في أن أقول هذه الكلمة ولا حرج على من يسجل هذه الكلمة وصف المذهب الرافض بالكفر ذلك أن هذا هو الحق وليس في ذلك أي مبالغة أو تشدد أو ظلم أو جور فالكتب الرافضية لا تزال تطبع ولا تزال تتضمن الافتراء بوجود الروايات المتواترة المستفيدة عن أهل البيت بوقوع التحريف والنقصان والتغيير في كتاب الله ما غيروا شيئا ما تراجعوا لم يضع المجلس في قفص الاتهام بل لا يزالون يثنون عليه بالرغم مما قاله في كتابه مرآة العقول من أن الرواية التي تتضمن أن القرآن الذي نزل على جبرايل هو عبارة عن 17 ألف آية رواية صحيحة وتدل على وقوع المقصان والتغيير في كتاب الله وهذا قول كفر ما رأينا أحد من الرافضة يقول إن المجلسية قال كفرا نحن ما نريد أن يقول للرافضة إن المجلسية قد كفر مش إنما نريد يعني نمنع ذلك لا. نحن نطالبهم بالأدنى الآن أن يقول بأن المجلسية قال كفرا وتعلمون أنه لا يلزم لا يلزم وتعلمون أنه لا يذب خلي سؤالك بعد انتهاء المحاضرة وسوف ترى إذا كان زيادة وقوم لله وحافظ على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر إذا كان هذه الزيادة عندك تحريف قل بأن قول المجلس بأن القرآن فيه تحريف كفر قلها أمام الناس وإن كان ينبغي ان لا أقطع خطابي ويعني أتوجه إلى بعض الذين يكتبون لكن ان كانت عنده هذه الحساسية يعتبر أن زيادة صلاة العصر تعتبر تحريفا فليقل أمام الناس بأن قول المجلسي بأن القرآن وقع فيه تحريف ونقصان وتغيير هو كفر من المجلسي أيضا وهو لن يفعل ذلك أبدا لن يفعل ذلك وأتحداه أن يفعل نعود إلى الكلام على ما يجري في لبنان وإن كنا لم نبدأ بعد أقول في بداية كلامي عما يجري في لبنان اولا أوجه التحية العطرة إلى إخواننا أهل السنة في لبنان وتحية عطرة خاصة إلى أحبالي وأبناء منطقتي أبناء حي الطريق الجديدة الصاملون الذين عرفت وكنت أعرف شدة بأسهم وقوتهم وشجاعتهم وهم ولله الحمد يقفون شامخين أشداء ولا يخافون هؤلاء الرافضة وإن كانوا من أقرب الناس إلى مناطق الرافضة كالغبير والشياح وليس بينهم إلا مسافة قصيرة بينهم وبين بؤرة الكفر والرافض أسأل الله عز وجل أن ينصرهم كذلك لا أنسى أن أقدم تحية العطرة إلى إخواننا في طرابلس الذين أعرف عنهم كذلك شدة محبتهم للدين ونصرتهم للسنة وغيرتهم الزائدة على دين الله عز وجل أسأل الله أن ينصرهم وأن يعز السنة بهم وأخل لهم لا تبدأوا الرافضة بالحرب والقتال ولكن إذا بدأوكم وأتوا إلى مواقعكم يريدون الاعتداء عليكم فاعلموا أن هؤلاء غنم شارد يستغلهم ذئابهم المراجع أشد استغلال وهم مقلدون تقليدا أعمى مقلدون تقليدا أعمى لا يرون حقا ولا باطلا إلا من خلال هؤلاء الذئاب وهم يعلمون في نفس الوقت أنهم يخمسون أموالهم ويزنون بنسائهم ويسمون الزنا نكاح مؤقت كما يسمون الكذب تقية كما يسمون كذب التقية فأقول إذا أتوا ليعتدوا عليكم فاشددوا وطأتكم عليهم ولا ترحموهم لأنهم يريدون أن تصيروا أقلية سنية مستضعفة كما هو الحال الآن في إيران والعراق الراية الآن ليست واضحة والذين وقفوا في وجه هذا المخطط هم أناس وإن كانوا مشكورين لكنهم لم يعرفوا حقيقة المؤامرة ولا يزالون إلى الآن يقولون لا نريدها طائفية فهم لم يستوعبوا هذه هذا الصراع ولم يتعرفوا على حقيقة المذهب الرافض وتبعيته لإيران وتطبيقه لبروتوكولات سفهاء ها سفهاء أعرف أقول وتطبيقه لسفهاء صفيون ولا أقول صهيون لأنه بني صفيون يلتقون اليوم مع بني صهيون بني صفيون يلتقون مع بني صهيون ويشكلون وطوقا محكما على بلاد المسلمين في بلاد الشام وهم في طريقهم وهم في طريقهم للتسلط على بلاد الخليج مخطط خليث ماكر صفقات بين ايران وبين اليهود ومن اراد ان يتعرف على سعادة اليهود بوجود دولة صفيون فليعمل تايب يكتب على باليوتيوب هكذا ايران سبيس جوز ايران سبيس جوز وسوف يرى السعادة اللامتناهية السعادة اللامتناهية لليهود في ظل الدولة الصفوية وقد اعترف زعيمهم أحد كبار حخاماتهم بأننا ننعم في ظل الدولة الإسلامية بزعمه بحرية كاملة لكل طقوسنا وشعائرنا الأمر الذي كنا محرومين فيه أيام أو محرومين منه أيام شاه إيران يعني شاه إيران كان مكمم أفواه اليهود في إيران لكن جاء أحمد نجاد وقدم طبعا قبله أيضا وقدموا لهم كل ما يريدون ولا ننسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه سوف يخرج من أصبهان سبعون ألفا من اليهود عليهم الطيالسة عليهم الطيالسة لو كانت دولة العمائم حقيقة لها عداؤها مع اليهود لما وجد اليهود هذه السعادة وهذه الحرية في تطبيق شعائرهم لا تنشغل الآن ب كتابة او البحث عن الملفات في اليوتيوب لعلكم تفعلون ذلك فيما بعد إذن الإخوة جماعة 14 أذار وأعني منهم السنة أقول أنتم لا تعرفون حقيقة الصراع وبالأمس كنتم تظنون أننا نبالغ في مواقفنا من الرافضة وها أنتم الآن تعترفون بقلة علمكم بهذه الطائفة وبهذا الحزب ومن وراءه وهذه الجماعة القليلة من إخواننا أبناء الطائفة الصنية أيضا لهم التزاماتهم مع أبناء الطائف الأخرى اصحاب الانتماءات الاخرى ممن يوافقونهم مؤقتا في موقفهم السياسي وهي مؤازرة ارى انها مؤقتة واخشى ان تتقلب او ان تختلف وتتحول هذه الولاءات السياسية المؤقتة المواقف التي عهدناها من كمال جنبلاط من حيث نبدأ مواقف يشكر عليها وإن كانت له انتماءاته الباطنية لكن لا يبدو لي أن الرجل عنده أي التزام ديني ليس عنده أي التزام ديني ونحن نعلم أن المذهب الباطل كلما ابتعد عنه المنتمون إليه كلما كانوا أحسن حالا المواقف السياسية ممتازة لا أعرف عنه التزاما بمذهبي ولكن المواقف السياسية جيدة ويثنى عليه فيها ولكن لا ندري هل يبقى على ذلك لا ندري نحن كنا نقول كون عند الدرزي ونام عند المسيحي كون عند الدرزي ونام عند المسيحي يعني أن الإنسان هو في حال يشعر بالأمان أكثر عند المسيحي وأن كانت هذه المقولة لا تعتبر قاعدة لا تعتبر قاعدة فنحن كنا في لبنان في أيام صغري كنا نعيش مع دروز لبنان في الجبال على أساس كنا نصيف في الصيف هناك وكنا نلقى كرما من كثير من ابناء هذه الطائفة ناس ما عندهم تدين لكن عندهم حمية ومعروفين بالكرم وحقيقة نقولها الجماعة معروفون بالكرم وأنا كنت ألاحظ ذلك حتى في صغر سني هل سوف على جمبلاط على موقفه السياسي الذي يثنى به عليه المصيبة الكبرى أنه إذا تقلب وأقنعه نبيه بري رأس الحربة إذا أقنعه نبيه بري بتغيير موقفه وكذلك إذا استجاب سمير جعجع للحزب الآخر من ابناء مذهبه فسوف تكون فاجعة ومصيبة على ابناء السنة في بيروت وسوف يرى سعد الحديد سوف يرى نفسه في موقف منعزل عن الناس جميعا وأخشى في مثل هذه الحال أن ينفرد به الرافضة انفراضا كبيرا نسأل الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يصلح له دينه نسأل الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يحسن له يصلح له دينه وأن يجعله من المتمسكين بالسنة حقا فأنا لا أشعر بالسعادة أبدا مما أراه في قناة المستقبل في الوقت الذي نرى هؤلاء الخداعين. عندهم برامج وجداول إسلامية ومحاضرات ودروس نرى أن مجلة المستقبل لا تختلف كثيرا عن, مجلة الألبي عن قناة الالبي سي أو قناة نيو تي في نريد لهذا المنبر الإعلامي أن يكون منبرا اسلاميا سنيا يلبي حاجة الصحوة الإسلامية في السنة السنية ويتكلم باسمها ولا يشابه قنوات معروفة بفسقها وفجورها كقناة نيو تي في أو قناة البي سي هذه نصيحة هذه نصيحة من القلب وهذه النصيحة ليست الفائدة فيها لسعد الحرير فقط وإنما الفائدة فيها لكل أبناء الطائفة السنية فإن هذه المقارنة والله أقولها مقارنة تشعرني بالخزي والعار أن أفتح طنات المستقبل حتى في وقت الفتن وأرى فيها ماذا يرضاه المؤمن في حين أفتح طنات المنار الرافضية وأرى فيها التحليلات الإخبارية والالتزام بالدين وكان هذا التزاما خاضعا او عفوا خدعا ومن لا يحتاجون ان يغرو الناس بمثلا برامج جنسيه او كذا عندهم عندهم ما يبنيهم عن ذلك عندهم زواج ما يسمى بالزواج الاسلامي ساعه من النهار بس فما الذي يحوجهم إلى عمل افلام تغري الناس بالنظر الى إلى هذه المقاطع التلفزيونية لا يحتاج إلى كل يوم لو أرد بيزني بأي لحظة بأي لحظة باسم محمد وآل محمد كل يوم يمكن يزني باسم محمد وآل محمد طيب. السؤال لماذا يركز الرافضة مع اليهود على تكتيم بلاد الشام وملئها بالفتن لماذا لماذا يقسرون السيطرة فيها على اليهود الرافضة لماذا نجد من الناحية الغربية اليهود من الناحية الشرقية الآن ايران الرافضة لماذا ما السبب ما السر اقول لعله عندهم علم بما اخبر النبي عنه من بلاد الشام وأنها أرض المحشر وأن النصر سوف يكون فيها وذلك كالعلم الذي عندهم حول شجرة الغرقد حول شجرة الغرقد ما هو هذا العلم المتعلق بشجرة الغرقد أعفوا ببلاد الشام لننظر بعض الأحاديث حديث زيد بن ثابت الأنصاري طوبة للشام قال وبما ذلك يا رسول الله قال تلك ملائكة الله باسط أجنحتها على الشام أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك حديث آخر وهو ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام الإيمان يكون إذا وقعت الفتن بالشام نعم كذلك تعرفون الحديث اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا <تصفيق> كذلك كذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو الدرداء ان في استاطى المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائم الشام في رواية أخرى يوم الملحمة الكبرى في فصطاة المسلمين بأرض يقال لها الغوطة فيها مدينة يقال لها دمشق خير منازل المسلمين يومئذ ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه أبو أمامة رضي الله عنه أنه قال صفوة الله من أرضه الشام وفيها صفته من خلقه وعباده هذا الحديث حديث صحيح انا أنادي إخواننا في لبنان أنادي إخواننا في بيروت أنادي إخواننا في طرابص أقول لهم أنتم في مواجهة فتنة كبيرة جدا وفي مؤامرة أكبر من مجرد السيطرة على لبنان من أجل قرار أو قرار لا القضية أكبر من ذلك أنادي إخواننا جميعا بالمبادرة إلى التوبة والعودة إلى الله عز وجل والاحتساب في كل ما يجري لهم من خسارة أو نقص من مال أو نفس وأن يحتسب ذلك فإنهم انتابوا إلى الله الآن وثبتوا في مواقفهم مع الرافضة فإن الميت من هؤلاء شهيد فإن الميت من يموت من ابناء هذه الطائفة فإن من يموت منهم شهيد قتلانا في الجنة إن شاء الله وقتلاكم أيها الرافضة في النار قتلانا في الجنة إن شاء الله وقتلاكم في النار لأنكم ماتدون لم يوافقوا على أي تنازل كل ما تنازل كل ما تنازل فؤاد السنيورة عن قرار أو موقف كلما ازدادوا اعتزادوا كل ما ازداده اعتزازا بالإثم طيب إذن هذا هو سبب او سر محاولة السيطرة على بلاد الشام لو سقط لبنان الآن نصار الهلال الخصيب الذي تحدث عنه أحد الملوك لبنان سوريا العراق إيران أجزاء من بلاد الخليج أجزاء من باكستان إمبراطورية كسروية إمبراطورية فالسية رافضية هذه مصيبة طيب لحن لا نزال منذ سنوات نكرر هذه المقولة المذهب الرافضي خاصة والمذاهب الباطنية عامة سبب رئيسي في مأساة العالم الإسلامي وما يجري فيه من فتن وتشويش واضطرابات خذ مثلا احداث ادنان احداث افغانستان احداث العراق كلما قل تواجدهم في البلاد الاسلامية كلما قل الشغب والاضطرابات او عاد ان ينعدن هذا هو الواقف فهم اصحاب فتن وتشويش ولكن المصيبة أني لا أرى تكافؤا حتى في الخطاب لا أرى تكافؤا بين خطاب نصر الله وخطاب سعد الحريري خطاب نصر الله واضح مبني على عقيدة الرجل مم يعني يتكلم بناء على عقيدة وهي عقيدة باطلة الذي أريد أن أقوله أن على سعد الحريري وجماعة 14 آذار أن يعلموا أنهم يواجهون دولتين دولة عقائدية تحركها أو يحركها مذهبها ودولة نصيرية تحركها هذه الدولة العقائدية ومن ورائهم بلاد الغرب لا تظن أن الغرب ضد سوريا وضد إيران هذا كذب هذه أكذب إعلامية شبعنا منها لا يزالون يتكلمون عن تخصيب الايرانيوم وخطورة البرنامج النووي الايراني الى غير ذلك ماذا حدث ما الذي حدث لماذا لا يزالون يقبلون بدولة العمائم ان تسيطر على ايران دولة العمائم تتسلط في طريقها للسيطرة على لبنان دولة العمائم الان في العراق لماذا ما الذي يجعلهم يعني هم عادة علمانيون لا يريدون الدين ليس الغرب ليس يعني منهجه لا ديني ما الذي يجعلهم يقرون بوجود هؤلاء وكان خوفهم من صدام حسين أكثر من خوفهم من هذا التعلب رفس جاني لماذا الواقع ان المذهب الرافضي مذهب إسلامي مزيف مذهب إسلامي مزيف لا يرى قتال الأعداء وإنما يرى قتال المسلمين وهؤلاء هم الأعداء قضية غير متعلقة بحزب صغير لا القضية متعلقة بمواجهة دولتين رافضيتين داطنيتين كنا من قبل نحذر من مغبة هذه الغفلة عن أطماع الحزب وكان يقال لنا إنكم تبالغون تفرقون بيننا وبين أخواننا هم يقولون لا إله إلا الله يا أخواننا بالله عليكم هل يوقع أن نقول بكفر ذلك الصلاة ولا نحكم بكفر من يجمع بين الشرك ومحادة أولياء الله كأبي بكر وعمر ومحبة أعداء الله كأبي لؤلؤ المجوس وسب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسب أصحابه واعتقاد البداء في الله وتعطيل صفات الله والدفاع عن عقيدة الزنا وموافقة عبد الله بن أبي بن سلول في قضف عائشة بالخيانة وموافقة أبي لؤلو المجوسي في الطعام في عمر هل يمكن أن نحكم بكفر تارك الصلاة ونتوقف في كفر هؤلاء نحن قلناها ولا نزال نقولها منذ سنوات طويلة وأرجو من إخواننا في لبنان أن يحفظوها وأن يكرروها وأن ينشروها بين الناس من لا خير فيه يرجى لهذه لا عفوا من لا خير فيه لأبي بكر وعمر فلا خير يرجى منه لهذه الأمة التي أمرها النبي أن تقتدي بأبي بكر وعمر كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وقد جعلهما صلى الله عليه وسلم من الرأس بمنزلة السمع والبصر فهؤلاء لا خير فيهم لأبي بكر وعمر فلا خير يرتجى منهم لمن هم دون أبي بكر وعمر حزب الله حزب تجارة حشيش لا يمارسها حزب ينتمي إلى الله حزب الله لا يشلك بالله الحزب. حزب الله الحقيقي لا يشرك بالله أما جماعة حزب الله فأمشركون بالله يا علي يا حسين حتى إذا أصيبوا في المعارك ولا في, في الأحداث آخ يا علي آخ وينك يا علي آخ يا زهراء هل هؤلاء حزب الله الجواب كله حزب الله الحقيقي يحرم عنده القول بتحريف القرآن أما هذا الحزب لا حزب الله لا يجوز عنده أن ينسب الزنا إلى شرع الله أما هذا الحزب فيجوز ذلك عنده حزب الله الذي يسمى اليوم بحزب المقاومة بسلاح المقاومة إنما هو سلاح المفاهمة وليس سلاح المقاومة سلاح المفاهمه كما تحدث عنه صبح الطفيل في توقيع اتفاقات مذله مخزية بين حزب الله وبين اسرائيل اذا هذا الحزب لا يجوز ان يسمى سلاح المقاومه وانما يسمى سلاح المفاهمه واعني بذلك تفاهم نيسان مع اسرائيل الذي ابرم في كندا والله اعلم حزب الله حزب عقائدي وهو أمير لحركة أمل التي هي خادم لحزب الله ولمن وراء حزب الله وهم إيران وهو مهيمن على حركة أمل من الناحية الدينية لأن, لأن حركة أمل ترى أن جماعة حزب الله هم جماعة متدينون بخلاف الناحية بخلاف أتباع حركة أمل فإنهم غير متدينين في الغالب أما حركة أمل فهي تابعة لنبيه بري وهو ركن من أركان التواجد السوري في لبنان وهذه الحقيقة وهو طاغية معروف بإجرامه وقد قتل آلاف مؤلفة من المسلمين أيام المخيمات هو رأس الحربة ويجب نزعه يجب نزعه من رئاسة مجلس البرلمان هو في الحقيقة الخلفية الأوضح في الصراع الذي يجري بين السنة والشيعة المشكلة في الحريض أنه يعلم أن حزب الله حزب يحركه حقد طاغ على السنة لكنه محاق بتيارات أخرى لا تسمح له بأن يعلنها أو بأن يعلن بأنه يرى أن هذه حرب من حزب الله حرب طائفية وتستهدف السنة فقط وكما قلت أخشى ما أخشى أن يتخلى عنه الذين من حوله و في أضعف مواقفه ولحظاته لأن تحولات هؤلاء سريعة ولا نضمن ولاءهم غدا اليوم قد نضمن ولاءهم لكن غدا لا نضمن ذلك ما أحد يعرف هذا الشرعون الذي كان يظهر نفسه على أنه من ألد آذاء سوريا وفجأة وبعد أن تعرض الاختباء في السفارة الفرنسية في لبنان لفترة ثم سافر ثم عاد وجدناه الآن له تنسيق كامل وتام مع حزب الله وهم موالون لحزب الله ومنضمون إليهم في حملاتهم ضد أبناء الطائفة في السنية فتحولت هؤلاء سريعة ميشيل عون كان بالأمس عدوا لدولا لسوريا وفجأة صار صديقا حميما لكلاب سوريا في لبنان مش بس لسوريا بل لكلابها في لبنان إذن هناك نوع من عدم وجود تناسب وتكافؤ عقائدي وكذلك تكافؤ اعدالي بين بين جماعة المولاد وجماعة المعارضة ما في تكافؤ الدفاع الذي يكون به تيار المستقبل اليوم قائم على الدفاع عن الظلم والاكداء السوري والتفجير الذي لحق ببعض الناس يومنهم والد سعد الحريري أما الهجوم الذي يشنه حزب اللات فخلفياته كالآتي يقاتل الآن الحزب انتقاما لعلي من شرمانه من الإمامة انتقاما لقتل الحسين انتقاما لاخذ أرض فدك و مبدأ الحزب ممكن أن يتجلى ويظهر في مجموعة من الرواية التي تحث على الغدر والانتقال مثل أن يقلر عليه الحائط مثل إذا استفرد بالسنة أن يقتله إذن الهجوم الذي يشنه حزب الله خلفياته حرمان علي من الإمامة قتل حسين أخذ أرض وهم حتى في قوله تعالى طبعا هم محرفون لمعاني كتاب الله أو دعوني أقول بعبارة صح هم قد تبنوا نوعين من التحريف أولا القول بأن الصحابة حرفوا القرآن الثاني تلاعبهم بمعاني بمعاني كتاب الله عز وجل وجماعة حزب الله أيضا تكلموا عن مرحلة الظهور كانوا في الأول في مرحلة خداع الآن مرحلة الظهور وهذه مرحلة الظهور الآن قد استرانت لكم ماذا يقول مغفلوا الأمس يا أخي هؤلاء يقولون لا إله إلا الله لماذا أنتم أصحاب فتنة وها هم اليوم يعتذرون إلينا ويقولون فعلا بيروت لم تعد لنا ونحن الآن نهاجر من بيروت وقد تبين لنا أنك يا ذي مشقية كنت محقا في مواقفك من هؤلاء الرافضة أعود فأقول أقترح انشاء جيش عقائدي سري في لبنان في الطريق الجديدة في طرابلس وليكن اسمه جيش عمر أقولها بصراحة أقترح وجود جيش سري لا يظهر الآن يبتدئ يبتدئ ولا يعتدي يبتدئ بحشد الأسلحة وبالإعداد العسكري لكن قبل الإعداد العسكري الإعداد السني الالتزام بالسنة لا نريد اعتداء لكن إذا اعتدي علينا أن لا نقول كما يقول إخواننا أهل السنة في العراق والله نحن نتمنى إذا باغتنا أو إذا هجم علينا أحد وأخذنا من بيوتنا أن يكون أمريكان ولا يكون رافضة يعني يتمنون أن يكون المباغت لهم الذي يأخذهم الذي يقتحم بيوتهم أن يكون أمريكيا ولا يكون رافضيا لماذا؟ لما عرفوا وجربوا على الرافضة من شدة الوطأ والإجرام كل ذلك باسم اهل البيت سلام الله عليهم سلام الله عليهم نعم كل ذلك باسم أهل البيت فأقترح إنشاء جيش اسمه جيش عمر ويرى الرافض من هذا الجيش ما رآه الكفار من عمر رضي الله عنه لم يزل المسلمون أعزه منذ أن أسلم عمر وأرجو ان شاء الله أن يرى أهل السنة في لبنان عزة بإنشاء هذا الجيش جيش التوحيد هو جيش عمر عقيدة عمر هي التوحيد لما تكلم الرافض عن التوسل جئناهم بحديث عمر كنا إذا أجدبنا سألناك بنبيك فتسقينا فنرد عليهم بعقيدة عمر كما في صحيح البخاري عمر الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلكت واديا إلا سلك الشيطان واديا آخر ما سلكت فجا فجن إلا سلك الشيطان فجن آخر فهذا الذي أقترحه وأن يستعمل الإخوة الحكمة أن يستعملوا الحكمة وأن لا يبادروا إلى الحماس فأنا لا أحب الحماس أنا أحب الحماس المقترن مع الحكمة ومع الالتزام بشرع الله عز وجل وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يغررنكم او لا يجعلكم لا تهينوا في افتراء القوم ولا تقولوا انهم يعني مشكله هؤلاء اسمائهم اسلاميه اسمهم عبد الله وحسن وحسين وعلي ومحمد وفاطمه والزهره لا يغرنكم ذلك لا تنسوا ان اسم اليهودي الذي نشا مذهب الرفض باسمه او بسببه هو عبد الله اللي هو ابن سبأ ابن سبأ شو اسمه عبد الله شو اسمه ابن سبأ مؤسس مذهب الرفض اسمه عبد الله فلا يغرنكم اسم عبد الله واسم عبد الرحمن مع انه قليلا ما يسمون عبد الرحمن عندهم لو عملنا احصائي لو وجدنا اسمائهم عبد الامير عبد الزهرة عبد الحسين عبد الحسن عبد المهدي اكثر بكثير من اسمائهم عبد الله وعبد الرحمن فلذلك اقول اولا أحثكم على التوبة إلى الله في هذه الفتن بحيث لو أن الموت فجأكم أو وافتكم المنية أسأل الله عز وجل أن يطيل أعماركم وأن يحسن أعماركم ولكن كذلك أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يختم لنا بالشهادة في سبيله فأقول أشدد وطأتكم عليهم لكن قبل ذلك توبوا إلى الله وأخلصوا واحتسبوا ولا أرى منكم ما رأيت منذ عدة أيام كان هناك مظاهرة ضد الرافضة من قبل جماعة التيار المستقبل وكانوا يقولون كلام يعني أنا لا أجر أن أقوله يعني كانوا عملي مظاهرة ويسبوا الرافضة لكن كلام حقيقة لا يليق نام سيء ولا يريق أن يقال هكذا في الشارع الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين أمن إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فاثبتوا واذكروا الله كثيرا مش سبوا واشتموا كثيرا إشتما ينفع اثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأنا أرجو منكم أن تستغلوا مثل هذا الظرف المليء بالفتن ان تسارعوا وتبادروا إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى مما كان منكم من ذنوب والتقصير في جنب الله سبحانه وتعالى إلى آخرين إذن تبادروا بالتوبة وكذلك أن تشدوا وطأتكم على المعتدين هؤلاء معتدون سواء كان منهم الجاهل اللي ما عنده علم بدينه لكنه الآن مستعمل الآن هو مستعمل للاعتداء والظلم هؤلاء ظلمة معتدون فاشددوا وطأتكم عليهم وجهزوا أنفسكم وطالب بالإعداد العلمي السني وكذلك الإعداد العسكري ولا تنسوا الإخلاص وإياكم الرياء فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد خاف على أمته من الرياء خوفا غلب على خوفه عليهم من الدجال غلب على خوفه عليهم من الدجال فاحرسوا على التوبة والإخلاص واشددوا وضعتكم على الرافضة ولا تعتدوا لكن إذا اعتدوا عليكم فحين إذن اعتدوا عليهم بمثل اعتدوا عليكم واتقوا الله سبحانه وتعالى هذا ما عندي وبارك الله فيكم وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينكس راية الرافضة الذين طغوا واعتدوا كما أيضا لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر أيضا إلى رئيس الوزراء السني الفاضل فؤاد السمير فقد حقيقة صبر صبرا عظيما وأبلى بلاء حسنا في الصبر على هذا الحزب ومن وراءه من دول الكفر والبغنية نعم أسأل الله أن يوفقه إلى الحق وأن يسدده كما أسأل الله عز وجل وبالمناسبة أطالب أفراد تيار المستقبل بإظهار الالتزام في الدين فإنهم مستهدفون الآن وأنا أرى أن يلتزموا بالدين وأن لا يضر لكم أن علماني أو كذا هم الآن يعني مستهدفون ولا يدري الإنسان في هذه, في في فترة في هذه الفترة من الفتن لا يدري ماذا يعرض له قد يموت الآن قد يموت غدا فليحرصوا على التوبة إلى الله والانتزام بالدين لأن الحرب مع هؤلاء هي حرب عقيدة وإن كانت لم تظهر كثيرا وإن كانت لم تظهر كثيرا هي حرب عقيدة حرب عقيدة توجه من قبل إيران ضد السعودية وضد من ينتمي إلى المنهج السلفي الاعتقاد الصحيح هي حرب من هؤلاء عليهم ولن نسمح أبدا أن يجري في لبنان مثل ما جرى في العراق والأيام بيننا إن شاء الله جزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه